ودعنا ذريتهم هم الباقين ودعنا ذريتهم هم الباقين وترث ما علي في الاخرين وترث ما علي سلام على روح في العالمين إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَوْرَقْنَا الْآخِرِينَ ثم اورقنا بالاخري وان ان شيعته لابراهيم وان ان شيعته لابراهيم جاء ربهم بقلب سليم جاء ربهم بقلب سليم اذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون قَالَ الْأَذِي وَقَوْمِي مَا تَعبُدُونَ أَإِذَا اتَّخَذَ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ أَإِذَا اتَّخَذَ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا وَنُكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَمَا وَنُكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نظرة في إن نوم فقال اني ثقيم فقال اني ثقيم تولوا عنهم مدبرين تولوا عنهم مدبرين فرغ الى آلهتهم فقال الا تعبدون فرغ الى آلهتهم فقال الا ما لكم لا تنفطون قَالَتْ لَا تَمْسَسُونْهُ رَاءَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ رَاءَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَا ذِى السُّولِ فَكَبْتَر إِلَيْهِ يَا ذِى السُّولِ قَالَ أَتَعْبُدُونَ ما الله خلقكم وما تعملون الله خلقكم وما تعملون قالوا بل لهم بنيانا فالفوه بالجحيم قال بل لهم يانا فالفوه به كيدا فجعلناه دون الافلين اخْرِجِين وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَدِّنِي مِنَ الصالحين هب لي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِيَوْمٍ حَلِيمٍ فَبَشَّرْنَاهُ بِيَوْمٍ آمِينٍ لَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا أَبَتِ إِنِّي أَرَاهُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُ فَانْظُرْ مَاذَا شَاءَ لَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أذبحت فتفعل ما تؤمر قال تَفْعَل ما تُرِيدْ قُلْ يَا أَبَتِ أَنْ تَفْعَلَ مَا تُرِيدْ سَتَرَى لِي إِن شَاءَ اللهُ من